وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عجاج أولئك في ظلال بعيدة وما أرسلنا من الرسول إلا بنسال قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أَنْ أَخْرِجَ قَوْمَكَ قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم, وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لَآيَاتٍ لكل صبار شكور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 وَإِذْ أَذَلَّ رَبُّكُمْ لَאِنَّ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَفَرُوا أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَقَالَ مُوسَى إِنَّكَفَرُوا وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِي فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِي حَمِيد أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وعاد وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إلا اللَّهُ هم رسلهم بالبينات فرذوا أيديهم, أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنك بما أرسلت به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب قالت رسلهم أَفِي الله شك فاطر السماوات والأرض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 وما لنا الا نتوكل على الله وما لنا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما ابيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم, جهنم ويسقى من ماء قديد يتجرعه ولا يكاد يثيره ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ فَأَسَرُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ شرمادن استد به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الظلال ذلك هو الظلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم وَمَا بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا, وبرزوا لله جميعا قال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل انتم فهل مغنون عنا من عذاب الله من سواء علينا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ام صبرنا, أم صبرنا ما لنا من محيط وقال الشيطان, وقال الشيطان وقال الشيطان لم ما قضي الامر وقال الشيطان لم ما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا وما كان لي عليكم من القول إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني, فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أصرخكم وما أنتم بمصرخي؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم, إن الله وعدكم وعد الحق ووعستكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تنوموني فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أسركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من تحتها الأنهار وأدخل الذين آمنوا وعملوا صالحات جنات تجري من, تحتها تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.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 كلها كل حين بإذن ربها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 جهنم يصلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل سمتعوا فإن إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأسي يوم من قبل أي يأسي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 وأتاكم من كل ما سألتموه وأتاكم تعدوا كل نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم, إن الإنسان لظلوم كثار، وإذ قال إبراهيم ربي جعل هذا البلد آمناً وجنبي وبني أن نعبد الأصنام، ربي إن, إن أضلنا كثيراً من الناس، فمن سب علي مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذرزيتي بواد غير, غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أسئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات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 الحمد لله الذي وهبني على الكبر اسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرزيتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يؤخرهم ليوم تنسخ فيه الابصار ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تنسخ فيه الابصار مضطعين مقنعين لا يرتد إليهم طرفهم وأسجدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك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 وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وان كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله الله عزيز ذو انتقام فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام والسموات وبرزون الله وبرزون الله الواحد القهار وتر المجرمين يومئذ مقرنين في الأسراع ترابلهم من قطرات ترابلهم من قطران, وتغشى وجوههم, سرابيلهم من قطران وتغشى, وجوههم وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت. إن الله سريع الحساب هذا بلاغ هذا بلاغ للناس هذا للناس ولينذروا, به ولينذروا به وليعلموا وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب